امالنا بالله ودعاؤنا لله لا نستعين سواه لا نرتجي الا لطف اللطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح ذكر اسم الله امالنا بالله ودعاؤنا لله لا نستعين سواه لا نرتجي الا لطف لطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح من ذكر اسم الله لا تصلح الأحوال إلا بأمر الله لا يطمع إنه البال إلا بذكر الله لا تصلح الأحوال إلا بأمر الله لا يطمع إنه البال إلا بذكر الله له تغنم تغنى سلم له تسلم لا تحترق بالهام دعه وثق بالله إل جاء له تغنى سلم له تسلم لا تحترق بالهام دعه وثق بالله آم آلنا بالله ودعاهنا استعينوا نستعي لا نرتجي الله يا براشد لطف لطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح من ذكر اسم الله يا راشد نور يغيث الروح من ذكر اسم الله